ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَنظرون إلَى الْإِبلِ كَيفَ خُلقتْ وإلَى السَّماءِ كَيفَ رُفعتْ وإلَى الجِبَالِ كَيفَ نُصبتْ وإلَى الْأَرضِ كَيفَ فذكر فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ مسيطرا إلا من تولى و كفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم